Ja Huseb, ja Huseb. Oh, oh, oh. Ja Hussein, ja Huseb. Ja Huseb, ja Huseb. Ja Musik Terje ker se omovi In jeSenka galita To prideralo dan Sodavi Yašhel zaneti Na se dole mi se أحكي يا إلي عندك علي بالأقولة وبالحقيقة وإنت تعروف داخلي أنا حيبك من صدي وبمحبتك ملتزم ريحة أمك بكشمها وريحة الغالي عالي وقف يقبالك عبيد واللي مثلك ينخدم وش كبرها علي أخدي إمتاك يا الولي خادمي وصعير ملك طلعتني من العداء كبرتني وعلي أرميت أجمل حلم ما لي قيمة وش ضعوفك يعني enta ente rattabitli shani subhan khaliq akal rahm jabak ya وصف عشر إحساسي لقاله بس أقيل لك يا شمس ملا حياة بلا شمس من إجي تكملي أن شافعي وتغفير ذلك أنا حبك لله حبك وإنت تعرف شين إن أحس أنت يا قطبي الرحيل فارها شرق وغرب هذه روحي بدونك تظل تفتر عكيس أقرب من الروح لي وانا ريدك تيقترير خلي نورك يضير ظلامات النفس آن منك خالقي عرفت اذكر يا اسمي الله لو ذكرت ما تصير سجدي لو ما ترابك يا حسيب يا مديني انت نحضر على بابك يا asbahat umuri ya hasin ghayati أنت يا حسين أن الهوى شر دوى الصوف والله قاعد إلك ما أخلوق الفن أنت صاحبي يا جريح بس جريح كل دوى أحمد الله و شكرا لأن خالقني إليك بيا يا ظلمة التمور واسمكي من أقراض وآية آية أقرأتك يا من ما أجملك أسجدي ببابك خجل أنا ودي معاتي سوى رحمة بابك أشوف وجي تتوسلك ويومني أعتي يا حبيب اشوفك فيل شعوفك وانت ما اعوفك على الباب واقفتي انطر جواب يا حسين دنيتي لحظه على باب حياتي انت كل وصال إرجاع كربني وأنا أصباح عابسة واسمي أصباح بي الناس هذا مجنون العشق أدري بالدنيا فرص عندي فرصة مجلسك راح أعلق روحي شمعه بالمآتم أحترق ليخدمك هذا ملك يا من ربك قدسك منه مثلك مضحية ميزان الصدق احتضر دين المصطفى ومن اجيه تتنفسك ها يروح بوجودك بعد ما يختنق ma'ate min harak jiet te layeftazani u bidde masqiyat masliub ذهب شوري جيل هبيده اصبحت أموري يا حسير غايتي اذكر مصاب يا حسير بنيتي لا حضع لباب الشاعر وسام الشويلي